كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض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 نزل من الرسل إلا ذي سال قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. 111. أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل طبار